حسست قلبي تقطع من ظلمكم يا قبائل والله ما عاد خفته وكل قتال يقتل وكل عياط يطمع وكل نهب ينهب وغير هذا عملتم من ضق يسري ويسكر ومن يفلس تقطع حتى الذهب والمصفى من يد نسوان ومن تعص عليكم على فلوسه اهتنات تعهت يا النشامه ماشي خرب لا قتالته ذي قال ذا الخط خطي ممنوع مخلوق يجزع شوفوا لكم خط ثاني ماذا قسم ما عبرته واذاك يقتل ويشرد عند القبايل ترابع وانعم بكم يا قبايل يا كم قاتل حميته ذي شله حق اليتامى وعيونهم بس تدمع ونتو لكن يا فيناكم ما عرفتوه والعرف تتحكمونه والشرع ما عادي يشرع ما حد يبا حكم ربي والشيخ يحكم وطعته تصفى من اللوم عاشرة والعدل مليون واربع ودمي ما زال باقي والحكم غصب شربتو ذاك اشترى له معدل بار بيجي ومدفع يضرب ما طارح صحابه وانتو على الضرب عنتو ما دام هذه حقايق حتى نبي كيف يشفع أستغفر الله لكن حتى كتابه نكارته وعادي ذي ما يصلي وذي في صلاته يقطع وهجرين المصاحف والشهر ما عاد صمته يقوم خافوا من الله واجب الدين نرجع ونحل كل المشاكل يتسامح الخمعاخ ويحكم الشرع فينا والكل مفروض يقنع هذا شوفه حكم ربي يغفر لكم لا حكم تبات تنزل القبر وحدك ماشي ما شايخ اخوة ما انقع اقسم برب السراير بينكم عرف ما جهلتو ما تبصرون الامريكي يصف وينزل ويطلع من كان عدين عاده دقوه بالنار دقوه دقوه بالنار دقوه دقوه بالنار دقوه, دقوه بالنار دقوه, دقوه, بالنار دقوه